وَإِنْ أأَرَتُّ مُسْْتِِدَالَ زَووجَِّ كَانانَ زَووجون وَآتَيْتُمْ إحْدَهُ النَّطِون قَالَم فَلَا تَأخُضُ مِنُّ شَيْئاء فَإ أَرَُّ سْتِِدَا زَووجَِّكَان زَووجون وَآتَيتُ يحدَارُ نَقون اتأخذونه بهتانا واثما مبينا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واقضنا منكم ميثاقا غليظا اَقْضُوا نِحَكُم إِلَى ذِمِّهِ وَأَفْضِلْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ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 أُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتُ أُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأخواتكم من الرضاعة وأمات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وأخواتكم من الرضاعة وأمات نسائكم 129. وإن لم تكونوا دخلتم بهن 120. وإن لم تكونوا دخلتم بهن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 وَعَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْتَ تَجْمَعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَعَلَائِلُ أَبْنَاءِ حَقُّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا